لا اله الا الله القرءان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم الملتقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا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 بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرحين بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ فرحين بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ اسبشروا بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمن وان الله لا يضيع اجر المؤمن الذين استجابوا لله الذين استجابوا لله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم من بعد ما اصابهم الكرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر الذين قال لهم الناس اننا ستجمع لكم ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فذا ذئما وقالوا حسبنا الله وطال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 والله ذو فضل عظيم انما ذا ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون وخافوا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 ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا ولهم عذاب الالم ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نوم الليلهم ليزدادوا اثما انما نوم الليلهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 ان الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الان بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتنوهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز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 ولا تسمعوا الهو من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ادن كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور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 الذيينَ يَذكرُونَ اللهَّه قَمَ وَقُعودَ وَعَادُنُوبِهِم وَييتَفَكرونَ فيِي خَلْقِ السَّمواتِ وَأَضْ رَبنَا مَا خَلَقَتَهَ بَطِلَ رَبنَ مَا خَلَقتَه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 اننا سمعنا مناديا ينادي للامان ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للامان أن, ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ن وَآتِنا ماَا وَتَّنا على رسُِك وَل تُخذنَ يوم القام وَلا تُخذِنَا يَم القام إِكَ لا تُخِفُ الم وَلا تُخذنَ يوم القام انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل اني لا اضيع منكم من ذكر او انثى بعضكم الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولا ادخلنهم جنات ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار فوافا من عند الله والله ْنُو لَا يَغُررًاَّكَ تَقلَنُ بَّينَ كَفَوا فيِي البلاد لاَا يَغُررًاَّكَ تَقلَُب الذيينَ كَفرَوا فيِي البلاد متَعَ قَل ثمَُّ مَأوَهُم جَهَنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بالله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 الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا, أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا واصابروا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم